بوك 2 شيسة يسيدم سبعة وستون سبعة وستون ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين النظاره النظاره توј ги заборави своите очила لقد نسيا نظارته لقد каде се неговите очила اين ترك Ја يا ترى اين ترك نظارته يا ترى часовник الساعة. الساعة. نجوى والجاسو夫尼克 إراسيبان. ساعته تالفة. الساعة عاطلة. الساعة معلقة على الحائط. الساعة معلقة على الحائط. جواز السفر. جواز السفر. توي لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. كاد أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ تي نيفن. هم هن. الخاص بهم بهن. هم هن. الخاص بهم بهن. ديتستا نيموجت دجينايدت سويتر ديتالي. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا. والديهم. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. أما إيفا جدوع لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. ويا، كم؟ Алхасу биком. Антум. Кум. Алхас биком. Какво беше вашето патување, господине Милер? Кајфа канет рјлато хадратикум, сејед Милер? Кајфа канет рјлато хадратакум, сејед Милер? Каде е вашата супруга, господине Милер? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ فيا، واش أنتي، كي، حضرتكي، الخاص بكِ. أنتي، كا، حضرتكي، الخاص بكِ. كافو بشافاشة باتواني господو شمت. كيف كانت رحلة حضرتك، مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتك، مدام سميث؟ كاد يفشل تسبرك، شميت. زوج حضرتك، مدام سميث؟ أين زوج حضرتك، مدام سميث؟